116. بأكواب وأباريق وكأس من معين 117. لا يصدعون عنها ولا ينزفون 118. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة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 لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ظِلّتُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَظِلّتُمْ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ان ترابا وعظاما اننا لمبعوثون اوا اباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجمعون الى ميقات يوم مغلو ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحنُّ قَدّ النابَينَكُم المَوتَ وَمَا نَحُّ بِمَسوقِينعَرأَّ بَدّلَ أَمثَلَكُم وَنُ شِئَكُمْ فِي مَا ل تََّون وَلَ قَدَ عَمتُمَّْ شأتَأُولَا فَلَ لَا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا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 فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم له لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وَاتَجَالُونَ رِزْقَكُمْ أَمْ أنْكُم تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فلَ ل إِكُ تُم غَيرَ مَدينين تَرجَهَا إِ كُ تُم صَادِقِين فَأَمَّا إِ كَانَ مِنَ المُقَرَّبين فَرَحُ وَرَيحَانوا وَجَّ 119. وأما إن كان من أصحاب اليمين 110. فسلام لك من أصحاب اليمين 111. وأما إن كان من المكذبين الضالين 112. حميم وتصليته جحيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم